وانا قد خَلَقْنَا إِنْمَتَن يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَدْلُوْد وَالَّذِينَ ذَبُّوا بِآيَاتِنَا نَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا ما في من جنة السماوات والأرض وما خلق الله من شيء عندي شيء من can yes. السماء و تنير لا تطيعكم الا بوتا بس انونك